شَكَّيَ الْعَبْدُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتي السماء بدخان السَّمَاءُ بِنُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ ذَٰلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوما نغطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلو على الله إني أتيكم بسلطان مبين